إذن فاضطروا أن يعاكسوهم في القضية وقالوا كلمة الله مخلوقة لأن عيسى كلمة الله وكلمة الله مخلوقة إذن عيسى مخلوق إذن كلمة الله مخلوق فينتم القرآن مخلوق فينتم قضية إذجاد فينتم إلا ما هو الرد عليهم عيسى ليس هو ذات الكلمة حيث هو ذات الكلمة لا كلام الله إما تشريعا فيه الإخبار والأوامر كالقرآن وكلمته كذلك أوامره التكوينية إما أوامره التشريعية بقوله لك صل زك حك يا أيها الذين آمنوا توبوا يا هذا كلمة ماذا تشريعك وكلمته خلقه إما ذات الكلمة يعني اذن الله قال لعيسى يا عيسى كن كما قال لآدم كن هل هو لفظ كن عيسى هو لفظ كن او هو مقتضى الكلمة التي قالها الله اثر الكلمة التي قالها مقتضى ليس اثر مقتضى كلمة الله مقتضى لسه ذات الكلمة هل انتم اخواني هل رد لها الى الخبثة هكذا وقع فأنتم هذه القدرة ومعنا التوحيد هكذا ما تزيدك نأتي إلى الصفة الأخرى وهي العدل لابد منها قبل أن نشرح منزلة بين المنزلتين. العدل العدل معناه هنا عندهم مذهب القدر العدل عندهم سنشرحه العدل عندهم ماذا؟ مذهب نحن مراتب القدر وكما سنفصل فيه كثيرا مراتب قدر الله أربع مراتب عندنا أربع مراتب ما هي كما تلاحظون اليوم جاء ففيش فيها تبع الحكام مشكلة يعني <تصفيق> مرتبة القدر الأولى العلم علم الله الأزري السابق لمساء علمه سبحانه وتعالى فكتبه ثانيا ماذا علمه فكتبو فأرادهم فخلق فتلا أيش تكوين الله أي عمل في الدنيا يمر في هذه الأربع مراحل بالنسبة إلى الله؟ ها؟ أني وجدت لكن الكتاب قد تصل لكن بالنسبة إليك ماذا هي صفة ما هو كما تعلم لأن أنت أول شيء تعلم الشيء وقد تقيده أنت بالنسبة إليك يا لا تنسى بالنسبة إليك أيها الإنسان أن فأنت كتب فأنت علمته فكتبه ثم عرفته ثم فعلته لكن أنت لا تخلقه أنتم بالنسبة لله عز وجل أول شيء العلم ثانيا الكتاب علمه وعلمه اذا له له مفهوم علمه ازلي لا حيث كانت ذاته كنفس صفاته والقول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في الذات. فلما كانت ذاته ازليه فهي ازلي سبحانه اخواني عندما يتناشى عندما تصد <تصفيق> ان المال نهاية يتلاشى القانون انا اريد ان ابدأ لكم هذه النقطة لنبدأ. المال نهاية لا قانون فيها كيف قبل بكل مثال يضربه اصحاب هذا العلم الان عند المستطيل المستطيع هذا المستطيع في القانون الفيزياء العلمي لا يسمى شيء مستطيل حتى يكون طوله اكبر من عرضه وإذا تساوى يكون مربع وإذا كان أربع أطلع أربع أطلع ولا يوجد ما بين الضلع والضلع اجتماع اللي هي أن يكون قائم السعيد لكن هنا يريد يعني يكفينا المعلم المستقيل لا يسمى مستقيل حتى يكون طوله أكبر من عرضه لو أن هذا المستقيل يكون فزيائي تصغر صغر ثم صغرنا ثم صغرنا صغرنا صغرنا بعد إلى بعد ذلك صغرنا إلى درجة ممكن تصورها لكن ببيت قال ممكن تصورها مستطيل طوله أكبر من عرضه قالوا لكن إذا تصاغر هذا المستطيل إلى ما لم نهاية تصاغر إلى ما لم نهاية تلاشى هذا القانون بحيث يكون المستطيل طوله أكثر من عرضه تلاشى هذا القانون وكذلك إذا كبرا الى ما لا نهايه لو ان هذا المستطيل المستطيل كبرنا كبرناه كبرناه الى ما لا نهايه تماشى ما لا نهايه ما لا نهايه هذا القانون فالقانون الفيزيائي الذي نتعامل به يتعامل مع المحدود ليس مع ما لا نهايه الله عز وجل دائما ما لا نهايه لانه مطلق قدرته ما لا نهايه فلجالك ما بتقدرش تتعامل معاه بالقانون الفيزيائي هو الذي خلقه فهل يخلق احد شيئا من اجل ان يجبره فهل يخلق الله قانون ليقول هذا القانون حاكم على الله حاشا هو خلقه ولن يخلقه كخلقك ممكن تدخلق رمات كنترول ويخرج عن ارادتك كما يصوره بعض الافلام صنعوا انسان اهلي ثم خرج عن قدرته لكن الله كما ينسل بعضهم انت الان في معك مسدس وفيه الطلقة. اذا انت ما زلت مالك من ارادتك في اطلاقها لكن لا اطلقتها هل انت القدرة على توجيهها بعد ذلك لا تستطيع امريكا مربوطة بسلطة ومربوطة لا لكن هكذا اذا خرجت انت لا تنهيك امرها لكن الله اذا اخرج القانون انخرج عن قدرته عاش وكله هو قدرته فوق ما نتصور فوق ما فوق المال منها، حديثنا عن المال حديثنا عن الله، المال منها. نرجع، أين كنا؟ علمه هو سبحانه وتعالى أزلي، وعلمه كذلك مطلق، وعلمه غير محدود ومطلق، وأزلي. وأنتم علم سُبحانه ثم كتبه. ما كتب. أليس أنا يأتي في النصوص أن الله كتب علمه؟ كتب في اللوحة المحفوظ واضح افواني فكتب فكتب ثم إذا جاء وقت حدوث الفعل الذي علمه الله أراده ثم خلقه والخلق لا يقع إلا بأرادة واضح افواني الإرادة هنا هي إرادة الخلق لكن إرادة الخلق السابقة عن حدوث الفعل هل ما تسمى إرادة واضح لا تسمى إرادة هذا سنفصله في القضاء والقدر لكن يكفي أن نفهم هكذا لا يحدث شيء قدري إلا بهذه المراكب أوائل القدرية أوائل القدرية هم الذين نفوا هذه المراتب الأرض بالنسبة إلى حدث الحيوان صاحب الإرادة الذي هو الإنسان وغيرهن أصحاب الإرادة كالحيوان الغير وغيرهن فيه الحيوان فجاول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا وقال له سيناك من عند قوم يقولون أن الله لا يعلم الشيء قبل وقوائه وأن الأمر أمه فنفو علم الله بحديث شيء من أصحاب الإرادات فنفو الكتاب قطعاً بأنه نفو علمه ونفو إرادته ونفو خلقه فلذلك عندهم أن أي إنسان يعمل عمل أي واحد حيوان له حياة يعمل عمل الله لا يعلم هذا ولم يشأه ولم يخلقه ولم يكتبه هؤلاء هؤلاء القدرية الأوائل أصحاب مذهب القدرية الأوائل هؤلاء السنة تفتروهم لا نفو نفو العلم على الله والعلم لا يمكن تصور الذات بغيرها ولا نصور إلها الجاهدة السؤال بعد ذلك قبل أن نسأل هذا السؤال بعد ذلك جاء المعتزين وإذا العلم ولكنهم نفوا الكتابة علمه لكن لم يكتبوه لأن الكتابة عندهم سائطة تسوق كالإنسان ونفوا الإرادة ونفوا الخلق فقالوا كما تعلمون أن الحيوان والإنسان يخلق أفعالهم الإنسان يخلق هذا الذي سمي في مذهبنا بنذاك القدر لماذا سموه عدنا لأنهم لم يتصوروا الإرادة ولا الكتاب ولا الخلق إلا على معنى السوق لا معنى الصفق فقالوا إذا علم الله أن عين من الناس سيتمون فكتبه عليه ثم أراد أن يحدث هذا الأمر من الإنسان ثم خلقه فيه فهذا يتم على أن الله هو الفاع ليس الإنسان، فهل من عدل الله بعد ذلك أن يعاقبه؟ فهذا القول، هل من عدل الله بعد ذلك أن يعاقب هذا الانسان الفاع لهذا الفعل؟ هل من عدله؟ ليس من عدلها من العدل أن تنفي كتابة الله لهذا الفعل وأن تنفي إرادة الله لهذا الفعل وأن تنفي خلق الله لهذا الفعل؟ فهذا هو العدل. حتى يستحق هذا الانسان ان يعاقب على فعله فلذلك قالوا الانسان يخلق افعاله ها ها. سميوا قدرية وهم ينسون القدر الغريب هم جاء مثل الزمك شريطة قال هؤلاء الجماعة الحشوية يعني احنا اهل السنة قال حشوية يسموننا قدرية ونحن ننفي قدر الله يعني هاي القدر وفقط يثبت الاندة من القدر ينفونهم فلما نفى هذه المراتب بدفى ثلاث اذا نفى القدر عن الله فكيف يسمون لنا قدرية فانتبوا يصل واحد يسمى خوارج له مهرد واحد يسمى تازد لانه اهتزل واحد نفى القدر وبتيجي بتسمين من قدري وقال لا هو نفى القدر عن الله بس اثبت لنفسه فعند قالوا ونساء على الله لكن أثبت القدر لنفسه يسميه وقفصنيه قدريه لأنه نسبه لنفسه كيف نجاوب عليهم هم إذن لم يتصوروا إلا هنا الإرادة الشرعية أما الإرادة الكونية الإرادة الشرعية أن الله أراد منك أن تفضل أن الله أراد منك أن تزكي هي الإرادة معناه انه شرع لك وطلب منك واراد منك فلم يتصوروا الا ارادة شرعية اما الارادة الكرنية اللي هي القدر فلم يقولوا بها كيف ما هو ملحب المعتزل في معنى العدل وما هي قضيتهم في معنى القدر تريدون الرد عليهم يا مشاهية اولا الشيء نقول لكم نكت عليهم <تصفيق> يعني كيف اهل السنة مرات افحموهم عن طريق امور بسيطة جدا وقف احد الاعراض ممن ضاع حماره على حلقة عمر بن عبيل هذا بالذكر وبعدين في الاخير نتكلم عن نفسيات المؤسسة كما سترون كنت اتمنى وهذه ستسجل سأكتبها كنت أتمنى أن نكون نحن معتزلة ولا نكون على ما نحن عليه مع الانتظار يعني كنت أتمنى أن نكون معتزلة ولا نكون جبرية ولا مرجية ولا قطيفة لأن نحن جبرية ومرجية وقطيفة فلو خيّرتم فستكتشفون لو خيّرتم بين أن تكونوا معتزلة وبين بين أن تكونوا قدرية وبين أن تكونوا جبرية أفضل أن تكونوا قدرية ولو خيرتم بين أن تكونوا معتزلة أو تكونوا أشاعرة الأفضل لكم أن تكونوا معتزلة لا ينسى متبين هذا يعني، لكن هزم المعتزلة وانهزمنا بعد ذلك انهزم مذهب أهل السنة أمام الجبر والإرجاء هزمنا المعتزلة لأسباب سأذكرها وهزمونا أهل الإرجاء والجبر لأسباب هذا مدار بحث طويل أتمنى أن أتفرع لكتابة العالم أين كنا؟ فوقف عمرو بن عبيد هذا كان على فكرة أغلب مدائمة المتازلة كانوا زخان وكانوا محاربين ومحاربين أشداء بالكلمة أصحاب الكلمة وكانوا لا يحابون في كلمة الحق الجماعة يعني ولذلك إذا أنت لأصحاب التنوير الآن زي محمد أمار و. وأصدقان ترى صبغ النوش عندما يقرأون هذا بالمتزلج يا فيه يعني كما تعلم تحرير للإنسان بدلاً من تنسب الإرادة لله تنسبه للإنسان فيها مذهب الصور ما تما ترونها يفصل هذا فيها مذهب الإنسان العظيم هو اللي بيسمع هو اللي بخلق هو اللي بيحرك الدنيا ففيها وبي م... ولا يرى مذهب هذا أحد السنة ولكن يرى مذهب مين الجبرية والمرجية دون بقاط الكتاب أحد السنة المزعومة وإذا الإنسان لا قيمة له إرادته حتى من يسمى له الإرادة لا يسمى لها ساحلية كما نرى في الأشعار فيما يسمى عندهم الكس فلا غنى في عشان هيك ولأصحاب التنوير المعاصرين من لم يعرف مذهب على السنة والجمع على الحقيقة يميل إلى مذهب المتجزئة يا ما فيه تعظيم الإنسان يا تعظيم الإنسان أنت هم يقول هذه الكلمات البالدة ما ليش المتجزئة لكن ما كما انه على حديث يعني مش فاهمين القضيه شو فاهم صاير ساعتينا الان حتى عجبني شريف تسمع فيه قال امتنا متخلفه بكل شيء حتى لما بتسكر متخلف صار <تصفيق> حتى لما تشرب الخمر متخلف حتى لما تقوم بالمعصية قال مثلا هو هذا لله قال مثلا اللي الغربي لما بسكر كل شيء عنده الخمر صاحب مسموح يكون كحول خمسة وعشرين في المية كحول في المشروب ولا بعدين ممنوع. إحنا قال يعني ما بيشرب إلا يكون الكحول لا في المياه. يعني. وبعضهم قال يشرب الخمر بطريقة يعني ضرباً في لما قال تأخذ الجرابين الحذاء وتغسلها وتطع عليها صراصير وبعدين يعشق عليها. أنفاس متنومة حتى هؤلاء المدعين المتعين مش الشامي ما تدل على حقيقة. لكن نرجع إذا قضيتنا عمر بن عبيد هذا كان الحقيقة زاهد وكان صاحب قولة حق وأهل السنة ظلم المعتزلة لما أحسنوا إلى الأشاعرة الحقيقة يعني أهل السنة ظلم المعتزلة عندما أحسنوا إلى الأشاعرة سوء الأشاعرة إخواني سوء الأشاعرة سوء الأشاعرة سوء الأشائر أقل من سوء من آسف سوء المتازل أقل من سوء الأشائر وإنه الحقيقة من بدعيين يجب أن نحاربهم ونقاتلهم يجب أن نحاربهم ونفل جمعهم نرجى عمرو بن عبيد هذا كان يحبه المامون حتى أنه يوما جاء ودخل عليه قطره فدفع له مال فأبى عمر بن عبيد فقال كلكم يبغي صيد غير غير عمرو بن عبيد عمر بن عميد كان جالس في حلقات من حلقات المتحدة فدخل... فدخل هذا لا يشترى فدخل هذا الاعرابي قال يا عمر رأى عليه امارات الصلاح وكان عابد لذا يتركوا قيام الليل فقال رأى عليه امار الصلاح قال ادعو الله با حمار الاعرابي قال ادعو الله لي ان يرد علي حماري عمر بن عميد مذهبه ان هذه معصية لسرق الحمار معصية فهل هذه المعصية وقعت في ارادة الله ام ضد ارادة الله ضد يعني اراد الله منه ان لا يسرق فسرق من اللي خلق ارادة السرق فبق هذا عمرو ابن عوبيت اللهم انك ان لا يسرق حماري فسرق فرد عليه حماره وقال العرب قطحت الله ايستني منكم <تصفيق> يا أستنرجوه أراد الله أن لا يسرق فسره لا يريد أن يرجع فلماذا؟ <تصفيق> <تصفيق> وهكذا يعني كثيرة كثيرة في قضية هذا الرد عليهم رد طويل لكن للذكر إن الـ إن الـ إن خلق الله هم تصوروا أن إثبات الخلق يقصد الجبر وتصوروا إرادة الله بالفعل هو خلق الله الإرادة التي يتم فيها الفئر في الإنسان والإنسان مجبوح هم كانوا بهذه المذاهب يردوا على من؟ يردوا على مذهب الجبرية لكنها السنة ليست هؤلاء ولا هؤلاء الحقيقة لموقف طويل معكم في قضية توحيد القدر نحن وعدناكم نتكلم في داخل الشر وتوحيد القدر فلو تؤجل الموضوع ليكون بدسمه وعنطه والحديث عنه بتوسط إذن هذا العدد عنده المعتدد فأنتم إخواني أنتم من العدل العدل هو عدم إثبات كتابة الله ولا إرادتي ولا خلقي لله عز وجل وإننا الإنسان هو الذي يريد أحداث القرآن أحداث الإنسان إرادة مستقلة ما في إرادة لله عز وجل ولا في خلق لله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان والآن نرجع لكن هل هم يثبتون أن الله خلق هذا الكون وكل شيء وخلقنا نعم لكن من الذي خلق الفعل الإنسان, الإنسان. الان نأتي الى ثالثا وهو منزلة ثالثا واحد اثنين ثلاثلاثلاث منزلة بين المنزلتين ماذا تعني كلمة منزلة بين المنزلتين هذه شرحناها في المقسمة مسلم زناء ما هو تاسر هل هو مسلم لا هل هو كافر لا منزلة بين المنزلتين على الذكر اخواني علي الذكر. كما ترون وكما يعني ما تعمل من منزلة بين المنزلتين يا مسلم يا كيفا ولذلك دائما أقول المؤسسين منسجمين مع أشكارهم جماعة منسجمين إلا في هذه القضية لا واضحة كما ترون في قضية في قضية التوحيد قضية عقلية بمنطقة رفتة على الثمان صحيح أن القديم يجب أن يكون واحدا فإذا قلنا بصفاته تعدد القدماء إذن ما له صفات قضية منطقية الان العجل اذا اثبتنا ان الله يخلق والله اراد ان يخلق والله عزد الكتبة لا فهذا ذلك مجبور حاكا لا يتصورون المسألة لان جماعة بمنطقة رسط وماشين تماما على العقل اذا استقلت عن الهدي وعن الحق لكن منزلة بين المنزلتين كيف ستفعل؟ يا مسلم يا كافر يا مؤمن يا مسلم يا كافر هم قال لا مسلم ولا مسلم ولا كافر منزلة بين المنزلتين في الدنيا منزلة بين المنزلتين في الآخرة لا يوجد إلا منزلتين لا يوجد منزلة تانية الأصل في الدنيا منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مثل المهجرين المسلمين يحطون كام أو يحطون نام مخيم ويغوص فيها لا يسجنونهم في في لكنهم غير مسجونين كما ترون في هذه القضية المواطنين غير مسجونين لكنهم لم يحتجوا إلى هذا السنة. ولم يرتضوا مبهات للخوارج حاولوا ان يجعلوا لهم ينصطن في هذه المسألة فهمتم هذه القضية يا اخواني نأتي الى انفاذ الوعد والوعيد رابعا انفاذ الوعد والوعيد ماذا تعني انفاذ الوعيد والوعيد قالوا هذا احنا انه هذا تبعا لنا تبعا لمنزلة بين منزلتهم عندنا احنا مسلم مؤتصم بايمانه لم ينتقض ايمانه بكفر الزنا. هل هو معرض برحمة الله؟ ممكن ان تكون له من الطاعات ما تكثر عنه هذه المعصية؟ ممكن ان يقع في بعض اللقواء والمصائد ما, تذهب ما يذهب عنه هذه اسم هذا الذنب ممكن؟ ممكن ان يستغرق ان تستغرقه رحمة الله في النهاية ليس له رحمة الله كله عفونا عنه ممكن؟ لانه مسلم اما كافر له ما في كلامه فعذاب في الدنيا عذاب في الآخرة وليس هو معرض لرحمة الله بخروجه من النار لكن أهلا الكفار على مراتب في الجهنم كما تعلمون فيهم من الدرس ومنهم من هواء من ذلك وقال من ذلك ما هو حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ضحباح من النار فمراتب في, في النار الآن إذن هذا العاصي عندنا معرض لرحمة الله ممكن الوعيد لا يقع عليه لكني لي أثباته ليس أمر غير مفهوم ممكن وعيد الله عليه إذا وقع في مصيرا لا يقع عليه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عقل والديه في طينة الخبال في جهنم هذا وعيد ممكن عقل والديه أن يغفر له أن يسقط أن يتوب ممكن كذا كذا وكذا وآخر شيء ممكن لرحمة الله إلى الإنساء الوعيد عندنا إنساء هل الوعيد عندنا حق؟ يعني هذا الكلام الذي قاله الله انه من عمل كده فله كذا هذا كلام حق ولا فقط تهديد ولا معنى له حق هذا يعني قد يقع لكن قد لا يقع لأسباب فاذا عندنا هذا الوعيد لا كما تقول الجبرية الجبرية يقولون كما سيتبين لنا ان هذا الوعيد لا له الا معنى التهديد على المؤمن فقط مع التهديد فقط يعني في النتيجة, في النتيجة كأنهم يكذبون الله هذا بسيطة الأنوى الجبرية يبهم الأشياء يرى على ذيكتها لا تبسائلوا كثيرا إذن الوعيد قد لا يقع عندنا لكن الوعد يقع يقع إذا قال الله من فعل كذا وهو مؤمن شرط الإيمان هذا عندنا شرط الإيمان من فعل كذا مئة طاعات فله كذا له يقع إلا أن يقع يقع صحرات فأنتم إخواني فإذا عندنا نحن الوعيد والوعيد حق ولكن قد الوعيد لا ينفذ لأسباب ذكرها الشأن هم قالوا لا ها هي الله عز وجل تقول بدي اخلوا النار وانتوا بطلعوا النيانوا في النار هذه القضية مش محفولة لدينا فاللي الله قال هذا العمل توجع النار بروح النار في سنة سنتين قال لا أبدا الآثات وهذا الذي يتوافق عندهم مع منزلة بين المنزلتين في الاخرة ان صاحب المعصيات فيدخل النار يخرج منها عندهم اللي بيدخل انها بطلعها يدخل الحمام يسير أخرجها عندهم اللي بيدخل النار بسبب معصية أخبر الله عنها ولم يتب عنها قبل الممات طوبة صحيحة فعندهم يدخل النار ولا يخرج منها أبدا فعندهم يجب انفاذ الوقت والوعادي يجب انفاذ الوقت فانتم مفهومة هذه لما جادل عمر بن عبيد هذا الإمام جادل عبد العمر بن العلا رحمه الله قال له أنت من العجمة كما سنتبين في التأويل موضوع التأويل عند شروع عند موانئ الحاق الكفر المعين لما قال له أنت من العجمة أوتيت قال لسبب فسادك في هذه القضية أنك ما تتصور أن الوعيد لا يلتحق إنك إنت رجل عجمي ما بتفهم قضية الوعيد في لغة العرب لأن العرب إذا قال لرجل إن فعلت كذا ففعله فمن الوفاء أن يؤدي إليه وعده لكن إذا قال له إن فعلت كذا فعليك من الوعيد كذا فلم يفعله فعفعله فهذا من الإحسان ذلك قال أما سنعت قول الشاعر العربي لأن القرآن نزلت لغة مين؟ العرب ونفسيه العرب و العرب قال الله سبحانه وقال هذا الله قال هذا الشهر وإني و وإن وعدته أو أعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي أنا يريد أن يمدح نفسه أنا إذا هذا الرجل وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي أي وعيدي تهديد علي ومنجز موعدي فهذا مما يمدح به العربتين اللي السابد واضح والبره فهمهم يستجيب لهم انه اي معصيه يروح صاحبها على النار تطلع ما في الا انه بده يضل في النار خالد فيها بده اي معصيه يقع الانسان نهايتها النار ناتي الى قضيه الامر بالمعروف والمنكر خامسا حتى من هي المعتزله في هذا الامر الامر بالمعروف والمنكر يعني عندهم خلاصه الخروج او حكم العدل فهمنا حاكم عادم عصى الله كفر يعني نزل منه نقوج عليه وهم في هذه القضية نظريا أكثر منهم عمليا لأنهم المعتزل كمذهب لم يقوموا بأي حركة عسكرية إلا حركات صغيرة لم لم تكن لها لغاقينة تلح الإسلامي لكن من تبنى مذهب المعتزل في هذه المسألة من الحركات الأخرى كان كثير الخروج مثل الزيدية من الشيعة الزيدية من الشيعة لا يمذهب مؤتزلة على الذكر الزيدية مؤتزلة في العقائد، ولذلك في هذه المسألة تثيرون الخروج وعند المحترم. عند الزيدية الإمام لا يسمى إمام عندهم حتى يحمل السيف ويخرج على الإمام الثاني وهذا إخواني الأمر المعروف أنه المعروف المنكر عندهم المقصود به توجهه إلى من؟ إلى الحاكم للقوة والسلاح إذا خالف مذهبهم أو أتى بأي معصية من المعاصي وضعه أخواني هذا هو خلاصة مذهب المعتزلة بقي وقت الله يوما بقي نفسية المعتزلة حتى فماك عن بعضها كما ترون كالخوارج قريبا من الخوارج افتحاد عن المعاصي لأن المعاصي عنده في النهاية كفر افتعاد عن الضراطين قد يقول قائل لماذا ابن ابي دوآد انهم يفتعدوا عن سلطين ويبغضونهم وكان بعض السلطين تلاميذ ببعض امتهم فاذا تسلطن تركوه وخرجوا عنهم. لكن لماذا ابن ابي دوآد اسمعون هذا الرجل قاضي المأمون الذي حرض المأمون على فتنة خلق القرآن قاضي اسمه ابن ابي دوآد هذا ابن كان قاضي للسلطان وكيف أن تقول أن المتزيلة لا يقتربون من طرطيل من ابن أبي دؤاد وكذلك الجحر الجحر كان نحس دنيا شوي على فترة يعني كان واحد الزرقان وبرشيان من خلفه حط من جيرته ما وكان يعني ليس بالنسيت الأمة المتزيلة الذين ذكرنا عنهم من اعتزالهم أو من زهدهم وراعهم كما يعني هو في مذهبهم فهؤلاء هذا ابن أبي دؤاد. وهذا الجاحب عند المؤتزلة محتقرين في كتب المعتزلة في طبقات المعتزلة يشتمونهم يسبونهم يحقرونهم لا يعتبرونهم فاد أخذ المذهب على صحته كما نحن نتكلم في مذهبنا عن اللي ما وكاح وغير ذلك فأنتم إخواني فأنتم فهؤلاء المعتزلة وقد أهل السنة هزموا عليه وتفلوا جمعهم وكانت الضربة القاضية لهم في فتنة الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما فتموا الناس على القول بخلق القرآن والحديث عنها يطول لذلكم الله خير ورارة الله فيكم الحمد لله في العالم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن قليلا عن حكمة خلق القرآن قليلا هي ليست موضوع مهم لدينا الآن لأن قضية المعتزلة الآن تكاد تنذكر بمثل هذه المعالم الآن منهج المعتزلة الموجود على واقع الأرض في باب الجماعات وباب الأخطار وباب التصورات والذي يسمى بالمنهج المستنير أو المنهج المتنور أحياء الفكر الإسلام له أزلامه وله رجاله من هؤلاء من يميل إليهم بالكلية ومنهم ومن من يميلوا إلى بعض أفكارهم ويستفيد منهم ويظن أن فيهم بعض الخير وبعض الهدى والصواب خلال ذلك المنتزلاء كلهم على بعضهم ضلال في ضلال والصواب هو منهج الحق لكن هؤلاء المعاصرين في هذا الزمان عندما يخير الواحد منهم يكون صاحب فكر وعقيل ويرى واقع أهل السنة والجماعة بهذا الاسم اللي موجود الآن واقع أهل السنة والجماعة الآن للأسف ليس هو الحق في منهج أهل السنة والجماعة على الصحيح كما سنتمين الآن الذي يحمل منهج أو لواء أهل السنة والجماعة وناس إما جبريين إما إرجائيين إما متصوّثة الآن كتب أهل السنة والجماعة مثلاً كتاب أهل السنة والجماعة الآن تمدد كثير من طوائف أهل العلم وكثير من الجامعات والأماكن الآن هو كتاب شرح جوارة التوحيد عند الأشاعرة وعند ما عند العجم كتاب العقائد النسافية وهذه عندنا بالنسبة لا تمثل أهل السنة والجماعة هذه مناهج بدئية كما سنرى عندما نشرح قليلا عقائد الأشاعرة عندما يأتي المعاصر ينظر في القديم ويرى مثلاً منهج المتزلة يراهم يحترم العقل ولا يغيبوه يحترم قرات الإنسان ولا يغيبوها يراهم قوالين للحق أمام, الحكام، أمام من يرواهم من الحكام المبتدئة فيحترمون هذه الصفة ثم يروا في المقابل أناس جبريين أناس إرجائيين أناس صوفيين يغيب العقل ولا يحترم الإنسان ولا إرادته فيقول الأولى أن نحترم أن نميل إلى من أن نميل إلى فكري المتزلة وعلى هذا فإن فكر الاعتزال بدأ يخرج ببعض الصور وبعض معالم وإن كان هؤلاء لا يقول نحن ولكن يحترمون أول من حاول إحياء فكر المهتزلة هو أحمد أمين تسمعون أبيه على الرغم أن هذا الرجل لا يحترم الإسلام في الحقيقة عنده عقدة محمد أمين المصري اللي ابنه الآن إيش اسمه هذا الخنزير اللي هو ابن الآن يعني من الزنادق الآن له ابن يحمل اللواء ضد كل ما هو إسلامي باسم الإسلام ابنه الآن له كتب آآآآآآآآآآآآآآآآ� المذكرات المسلمه الحزين وغيره موجود الان في مصر وكتب في الصحافه ضد الاسلاميين وحافظ عليهم بدرجة عاليه يتكلم عليهم به على طريقه فرج فوده اه هو لكن ابن اتكلم عن ابنه اما من احمد امين كان عنده عقده تلك الفترة كثير من الناس في ذلك الزمان اي في عصر احمد امين وما حوى هذا العصر كان فيه الانبهار بالحضارة الغربية الانبهار الشديد في الحضارة الغربية القبر انو احمد امين احيى وحاول ان يجعل سفر المعتزلة الفكر النية والله عبدالي اتبعه ومناس كثار يحملون سفره الان المعاصبين كثير منهم من يرعى للعقل دورا في التشريع والتحريم والتحسين والتقبيح، يعتمد على سفر المعتزلة ويحاول احياء الفكر المعتزلة ضربنا انت للبارحة ممن يحترمهم ويعاد ويراهم شيئا كبيرا الغريب أنها ان اغلب من يحترم فكر المعتذبة في هذا العصر قد قد فرخ من اليسار قد خرج من اليسار من الشيوعيين والاشتراكيين وغيرهم اي من اليسار من هؤلاء مثلا محمد عمار محمد عمار كان رجل يعني وكان علماء لا كان يساد من الصيغة هذه الأعنصار إسلامي أي إسلام إسلام المستزل كذلك من الإسلاميين المشهورين قد يقول قال هذا ليس إسلامي بالرغم أن الآن الجمعات الإسلامية تتحفى تحت عبائته محمد أمار كذلك نجد من المستزل في المعاصرين جماعات كبار ولكن لا يستطيعوا أن يصرحوا لأنهم يريدوا أن يحتويوا الساحة لا يريدوا أن يصرحوا وأنهم يحترموا فكر لا منها ولا من مثلا الحسن الترابي الحقيقة عنده احترام وتقدير وتع... وأكثر من احترامه لمنهج أهل السنة الصحيح يا احترم فكر الأكذاء بشد راشد الغنوشي يصرف أن فكر المهتزلة هو الأفضل فكر وأمضج فكر أنتجته المدرسة الإسلامية يصرف في كدامي ولما ناقش في كتابه الذي علفه اللي هو القدر عند ابن تيمية اعتبر أن ابن تيمية متقدم وعقلاني ورجل المتنور لأنه وافق فكر المتزلة في نظرته للقدر له كتاب صغير قدم عندما كان يقدم في الماجستير في الشريعة الإسلامية كان أحد أبحاثه لتقديم هذا واعتبر أنه فكر ابن تيمية متنور لأنه قريب من فكر المتزلة في موضوع القضاء والقدر وقد جهد رجل الله ابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية وابن في فكره فكر الإرجائية اللي يسمونهم أهل السنة والجماعة كذبا اللي هما الأشائر هذا الفرق بينهما الشاشة الكبيرة فأنتم أخواني القصد أن المعتزل المعاصرين لهم وجود الآن نستطيع أن نقول أن كثير من المشايخ فاتماده على العقل ورده النصوص إذا خالفت العقل يقترب أو يبتعد كثيرا أو قليلا من فكر المعتزلة الأصل النص علينا أن نسلم له ولا نرى قيمة للعقل المعتزلة يرون التحسين والتقليح العقل وهذا سنشرحه إن شاء الله في مكان. آخر عندما نتوسع فيه الأشاعر يرون أن التحسين والتقبيح شرع فقط وكلاهما ضال من يقول أن التحسين والتحسين والتقبيح لا يثبت إلا بالشرف فهو ضال ولا يثبت بالعقل والعقل لا قيمة له فهو ضال وهذا فكر من؟ الأشاعر والذي يقول أن التحسين والتقبيح عقلي فقط ويترتب عليه التأثيم والأجر عن طريق العقل فكذلك هذا ضال من حركة. المؤتزلة قلنا انهم سقطت قيمتهم الاجتماعية وسقطت قيمتهم الدعوية بعد فتنة خلق القرآن كان المأمون كما تعلمون جاء المأمون ودعا الى احياء فترة خلق القرآن وانا القول أن الله يتكلم هذا الشرك وهذه وثنيا يجب أن يؤدب كل من يقول أن القرآن هو كلام الله لأن هذا يناقض قضية التوحيد كما ترينا من البارحة من قال الله أن الله متكلم فقد أثبت صفة الكلام القديم لله عز وجل إثبات قديم غير الله هو, هو شرك وكفر إذا هذا ينبغي أن يؤدب كل من يقول بأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم المأمون شك كان متأثرا, متأثراً كبيرا بالثلاث السفة وبفكر هذا الكتب التي أُلفت الكتب التي أُلفت أو التي ترجمت من اليونانية إلينا لأنه أول مفسده الناس يعتبروا هذا بالذكر إخواني بعض الناس من الكتاب في هذا الزمان يعتبر أن أوج حضارة أمتنا عندما تلقت أفكار الآخرين يعني الناس الآن يندحوا تاريخ أمتنا. أنا لا بد أن تسمعوا واستيعاب جيد وإلا ضعنا. الآن يأتي كثير من الكتاب في هذا الزمان ويمدح لنا، يمدح لنا حضارتنا الإسلامية. يكتبون عن حضارتنا الإسلامية المشرقة، لكن عن أي حضارة يتكلمون هذا الذي نريد. فيأتي مثلا يقول عن مثلا عن استيعاب أمتنا للحضارات الأخرى بمعنى أن هذه الأمة الإسلامية قد ترجمت أفكار اليونان واستفادت منها ولذلك كان في أمتنا الفلاسفة الكبار مثل الفارابي وقبله ابن سينا ثم الرازي ويتكلم عن الحضارة العقلية متمثلة بهؤلاء الرجال الفلاسفة الذين كانوا يسمى بالفلسفاء المشائين. على رأسين جنسين والرابي والخوارزمي وهؤلاء الرازي والحنصيب الريوه وغيره. فيعتبر أن هذا حضارة. ثم إذا أردنا نتكلم عن الوجه المشرق لأمتنا في قضية الفنون الإسلامية، يتكلم أن أمتنا كانت متقدمة كثيرا في البناء المعماري الإسلامي. ويعتبر أن هذا هو إفراز حضارة أمة الإسلام. ويأتي آخر ويريد أن يتكلم عن حضارة أمتنا في استيعاب المنطق اليوناني إنهم جماعة منطقيين ويضرب بأمسال المتكلمين والفلسفة وال... وال... والمتكلمين والمعتزلة وغيرها والحقيقة أن هذا الذي يمدح في أمتنا هو أسباب سقوط حضارة أمتنا هذا الذي يمدح في أمتنا أن أمتنا كانت حضارية أخرجت الفلاسفة واخرجت المالجين ثم يمدح وكان كذلك من حضارة امتنا الغناء العربي كذلك من حضارة الامة نعم كل هذا يمدح فيها للامة ويعتبرون ان هذا يعد كان في وقتنا لو قد هو يعد المشرق لامة الاسلام فالصحيح ان هذه الاسباب التي ذكرناها والتي يعدونها حضارة هي اسباب سقوط الامة الامة سقطت عندما دخلت عليها أفكار اليونس والأمة سقطت عندما اشتغلت بالمعمار والأمة سقطت عندما اشتغلت بالغناء والفنون العربية أو التي تسمى في كل زمان وطور كذبا بالفنون الإسلامية أمتنا سقطت عندما أخلت بهذه الحضارات المزعومة التي هي أسباب سقوط الحضارات الله عز وجل برأ هذه الأمة أن تكون محتاجة إلى غيرها في كل صغير وكبير ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشرع الله الذي أوحاه إليه وعلمه لهذه الأمة وبشخصيته صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا في المحليف ما هي أركان بناء الأمة المحمدية أمة الإسلام أولا القرآن ثانيا أستسمى ثالثا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة في يد عمر من صحف اليهود فماذا يقالون هل رضي منه ذلك وقال جيد خذ منها واستفد لعل فيها حكما وفيها علوما وفيها بعض الفوائد ما نحتاج إليه هل رضي منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يرضى منه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أمتهوكون أنتم وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان متاحيا ما وسعب إلا نتبعني والله لقد قد جئتكم بها بيضاء نقية ما أنا بيضاء نقية راضحة فإذا جئت بشيء آخر فيكون سواد يرفق هذا البياض ويتمس معالم النور فيه ما يعني هذا ان المسلم لا يقرأ الافتار الاخرى ليوضى عليها او يناقشها او يتدين بلانها فهذا امر منها عن. ولكن المنهى عنه ان نعتبر ان هناك ولو جزء بسيط من الحق موجود في غير الاسلام او نعتبر ان الاسلام يحتاج ولو جزء صغير من الحق في غيره لا يوجد ابدا شيء من الحق الا موجود في الاسلام واذا كانت في المذاهب الاخرى والديانات الاخرى والفرق الاخرى والعقول الاخرى شيء من الحق في امتنا ما هو اولى منه وانصع واوضع لا يحتاج الى اي شيء من الامم الاخرى واذا اخذنا اي شيء لنشكل به شخصية المسلم المعاصر او شخصية المسلم إذا أخذنا بأي شيء ولو كان يسيرا من أي فرق أو مية أي مذهب أو أي إفراس عقلي من أي أمة من الأمم فإنه يعتبر هذا الأخذ منفذ في تكوين شخصية المسلم شخصية المسلم شخصية قرآنية شخصية المسلم هو شخصية المسلم الصحابي الذي كان له مصدر ترقي واحد وإذا شئت أن تتوسعوا لتروا أن الأمة الإسلامية الأولى التي شكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن بمعنى لم تكن الوحيدة في الوجود في ذلك الوقت بل كان هناك حضارات كثيرة كانت الحضارة السالسية الحضارة الرومانية وريفة الفكر اليوناني الهيميني كان موجود وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آبى أن يأخذ أي مسلم أي طرفة عين من الآخرين لأن هذا يعد ماذا أول شيء شرك لأنك دمرت توحيد المصهر لا إله إلا الله محمد رسول الله دمرته ثم هو ضلال ثانيا من أسباب الهلاك، يكون من أسباب الهلاك وإذا شئتم التوسع في هذا فعليكم بكتاب سيد رحمه الله معالف مع الطريق عندما تكلم في فضاية كتابه عن جيل قرآن الفريق وبين لماذا الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيلا منفردا ومثيل له له وبدأ من أسباب ذلك أنه كان يوحد المصدر لا يأخذ من أي فكر آخر الآن حتى المسلم والجماعات عليك أن تقرأ يقرأ سلام السلاسف المعاصرين يقرأ ويقرأ هو لا يقول يقرأ من أجل أن تعرف الضلالة فيها ولكن ليعتبر هذا من تشكيل عقلية المسلم في هذا العصر وإذا سألته عن آية أو حديث آية في موضوع من المسائل لا يعرفها غيرها وإذا سألته عن قول دور كام قول كام قول ماركس قول انجلس قول هؤلاء الفلاسفة فتراه ينطلق بطلاقه ويعتبر ان ترديد مثل هذه الاسماء في محاضراته علامة من علامات التحضر اذا, إذا لم يذكر اما ان يذكر قال الله تعالى وقل له ايه انت امام اسم تحضرين وهؤلاء لا يؤون بالقرآن فلما لا يتكلم بالقرآن يعتبر ان في محاضرته وفي دروسه ترداد الايات والاحاديث هو علامة ليس من علامات الفكر المتحالف عليك ان تذكر ماذا قال الشرق ماذا قال الغرب حتى صار ان خفيف امام مسلمين موحدين ويقول وقال عضو النائب الفلاني من المجلس الكونغرس الامريكي ولا مجلس النائب اللي...